بمكنون غيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأسبل علينا يا حليم يا ستار كنف ستر حجاب واعتصموا بحبل الله اللهم إنا نعوذ بك وبعظمة ذاتك التي لا نهاية لها والتي لا يعلمها سواك ونعوذ باسمك العظيم الأعظم وبوجهك الكريم الأكرم وبجميع أسمائك الحسنى ما علمناه منها وما لم نعلم نعوذ بجميع ما تعلمه لنفسك مما لا يعلمه منك غيرك نعوذ من شر نفوسنا وشر الهوى وشر الشيطان وشركه ومن أعدائنا وحسادنا في الظاهر والباطن ومن كل من أرادنا بسوء أو إساء ونعيذ جميع أهلينا وجميع أولادنا وجميع حبتنا من عبيدك الظالمين الباغين علينا وأعوانهم فإن هملنا أحد منهم بسوء خذ الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله اللهم بارك لنا يا الله فيما وهبتنا من ذريا وأوزعنا يا مولانا أن نشكر نعمتك التي أنعمت بها علينا يا عزيز يا وهاب اللهم وبلغنا أشدهم وبلغهم رشدهم وارزقنا برهم اللهم وإنا نعوذ بك وإياهم يا معيد ونعوذ بكلماتك التامات من الشيطان الرجيم ومن شر ما خلقت الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله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 dilu tarasu astaw Allahu akbar Allahu alamin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 وَيُرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ آمِينَ بِسْمِ اللهِ <تصفيق> وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى و وَدَّدَكَ ضُللَ نَّ فَهَدَى وَوَدَّدَكَ عائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ الله أكبر الله أكبر Amin Allahumma niman hamida Rabbana wa lakal hamd Allahu akbar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 Ihdina الصirat al-mustakim صirat al-lazina an'amta alayhim غير المغضوب alayhim wala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 فإذا فرغت فانصد وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 van al oh. الله اكبر الله اكبر سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر akbar allahu akbar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 ولأمرك نطيع ولطاعتك نخضع وبالخضوع لجلالك نعز وبعزتك يا إلهي نستضيق سبحان مولانا الرب الكريم سبحان ربنا البر الرحيم أنت يا مولانا الهادي إلى ما فيه صلاح عبادك أنت الموفق إلى مدارج الفلاح عبادك وأنت